عسى ربكم ان يرحمكم عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للمكفرين حصيرا إنِ هذا القُرآانَ يَهد للَِّهِ يَأَقوًا وَيُبَّعُمُؤمننين إِ هذا يقُآانَ يَهديَّ يأَقوًا وَُبَّمُؤمنين وَُبَّرُ لمُؤمنِنينَّينَ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَأْمَنُونَ الصَّلَوَاتِ وَالزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لهم عذاباً أليماً وأن الذين لا يؤمنون بالآفرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا فَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ آيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَسَمَحْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا, لتبتغوا فضلا من رب لِكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ كَتَبَ لَهُمْ فَصْلًا يُرْضُكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ شَيْءٍ صَنَّاهُ ليلا وكل انسان المناه طائره في عنقه وكل انسان المناه طائره في عنقه ون يُجْزَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَنُفِّذُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَتَابَنَا إِكْلَامٌ عَلَيْكَ حَتِيبَا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَنْ ضَلَّتْ إِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ولا تذر, وَلَا تَذِرُ وَاذِرَةٌ وَذَرٌ أُخْرَى وَلَا تَذَرُ وَاذِرَةٌ وَذَرٌ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وما كنا معبدين حتى نبعث رتولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففتقوا فيها وإذا أردنا ةَن أََظن مُتافِيهَا فَفَتَقُ فيِيه فَفَسَقُ فِيهَا فَحَّ عَلَهَا القَوُ فَدَن النَضنَّه تَدمير ففَتَقُ فِيهَا فَحق عَلَهَا القَوُ فَدَن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 عباده قبيرا جصيرا